لا اله الا الله الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الا هو الحي مَا بَ يدَيْهِ وَأَن زَلَ التاتَ وَإِجيل ْ ل رَكَكِتَادَحَّمُ فَّك لِمَا بَن يديه وَأَن زَلَ التغاتَ وَإج مِ قَابُذَلّ النَّاس وَأَن زَلفُوفان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 الله ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء انما انا يخفى عليه شيء في الارض ولا في هو الذي صورهم في الارحام كيف يشاء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 فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله فَمَن يَعْمَلْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ مِنْ عِنْدِ ربنا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً انك انت الوهاب انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه والله لا يخلف الميعاد إن